الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود عدوا بالقارئه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عدوا فاهلكوا بريح صَرِفْنَاتٍ صَرَّ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فترى القوم فيها قَوْمٌ فِيهَا صَرَّ كَأَنَّهُ أَحْجَازُ نَخْلٍ صَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ باقية وَجَاءَ فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رامية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور يلاند والجبال فدكت دكتا واحدة واحنا فيومئذ وقعت الوقع والشقت السماء ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ لا êuu anh để mỗi lá يا ليتني لموت كتابي ولا نذر ما حسابي يا ليتني لموت كتابي say the sensation love has server one at a love Субтитры me.